فَنَسْتَطَاعُوا مِنْ طِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَاهَا بِآيَدٍ وَإِنَّا لَمُسْعُرُونَ والارض فرَشْناها فنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنا زُوجين لَعَلَكُم تَذَكَّرُونَ فَفِرْءُ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ نُّبِيٌّ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَّا الْآخَرَ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ نُّبِيٌّ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 بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعنور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين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 يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يُغْنِي فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قبل فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ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 أَمْ يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فاني معكم من المتربصين ام تانرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاعون ام يقولون تقوله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 أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 وَإِذَا رَأَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْصُومٌ فَذَرُوهُ حَتَّىٰ يُلاقوا يَوْمَهُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيَنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذَا بَرَدَ النُّجُومُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ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 المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى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 سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ, لا تغني شفاعتهم شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهِ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسنون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يهدي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 Fesjúdulillá, júan, budu. Bismilla, júan, júan, الرحيم Júan, júan, júan, júan, júan, júan, júan, júan, júan, júan, júan, júan, ولقد جاءهم من الأرباء ما فيه مزجر حكمة بارعة فما سُئن نذر فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر خشعم أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر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 سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقمهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر